وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجية ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا وذكر في الكتاب اسم إن كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا فاذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا فَرَفَعْنَاهُمْ كَانَنَّ عَلِيًّا أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِنْ أَنْحَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ إِلَّا وَمِنْ مَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا فَقَطَعْنَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيد إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورس من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك